بسم الله الرحمن الرحيم. آه نرحب آآ بعضاه التدريس آآ جامعة الباحة. دكتور آآ عساف. دكتور محمد زيدان. والدكتور الطيب حسن هارون. في آآ الدورة التي تعقد في المركز الوطني للتعلم الالكتروني والتعليم عن بعض. بعنوان البودكاست التعليمي. وكيفية التوظيف للعملية التعليمية. بداية بنحتاج في البداية لأن يكون هناك برنامج صوتي موجود داخل جهاز الكمبيوتر وهي برامج متعددة ولكن هذا البرنامج اللي موجود معنا اللي هو الاودكاستي احد البرامج الخفيفة واللي هي بتقطي جزء كبير جدا من الهدف اللي احنا بنكون محتاجينه دي اول حاجة اول خطوات من الخاصة بالتدريب هو ان يكون هناك برنامج صوتي موجود دي طبعا برامج متعددة المهم انها برامج بتقوم بحفظ بنوع هو الام بسري وده الهدف الاساسي من وجود هذه البرامج انما اي برنامج ولكن هذا البرنامج من البرامج الجديدة ويفضل ان تكون هذه البرامج موجودة بالفعل على جهاز الكمبيوتر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته